يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شنا ان قم على ألا إِعْذِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعملون